يا رسي سنع يا سنعهم اهدنا القراط المختقين القراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أفضل. الله ناهنا بالله والحي والطيوب لا تأخذه تنجو نجوم ولا نوم له ما في الزماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بالنوم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يكونه حفظه قد تبين الرد من القلب فمن يكفر بالطهوة ويؤمن بالله فقد تمتك بالعرعة وفقا بطامها والله سميع عليك يخرجهم من الظلمات إلى النار والذين كفروا لها أولياء الذي رب العالمين الرحمن الرحيم تلك يوم الدين يا نعبد هو نستعين ائذنا رب اقم التقيم صراط الذين نعبد عليهم وغيرهم يعلمون عليهم وذكروا إبراهيم في ربي أنا إذ قال ابراهيم ربي الذي يُمِين قال أنا له قال الله في بالشمس من البشر خفات بها من المواد فبئك والله لا يهدي الكون الظالمين او كالذي مر على وهي طاولة على عروف ما قال قال أن لا يحفي موتها فذا الله من قال وعضع يوم قال بل في السبع سعاب فأرغل إلى تعابك عشران مثل قال لنجعل فآساً إنا وانظر إلى العظام كيف تنشرها ثم ملكتها لحما فلما تبين له قال وإن قال إذا رأني ربي كيف قال بلى ولا سليكم إن قلبي قال فحذر منهم ثم مِنْ نُورٍ نَبَأَ تُلُمَّ نَجَاوَ نَأْتِي لَنَدْعُو عَلَى مَنْ نُصَلِّى عَلَى الَّذِينَ جميل لك مثل الحب فينا فتبع عن في كل دنيا فاني اروحا والله يضاعف يكون لي الَّذِينَ ينفقون حِكْمَتَهُمْ في مِن قَبْلُ ثم لا وَهُمْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ثُمَّ لَمَّا جَاءَهُمُ لهم أجر من ربي ولا ملك الله.